بارك فأبتنا فأبتنا به جنة وحب الحصيد والنخل بأسقاط لها قرع النضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج كذبت قبله قوم نوح وأصحاب الرس وثمود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 ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إِذَ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيانِ عَلَى الْيمِينِ وَعَلَى الشِّمالِ قَعِيدَ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيمٌ عَتِيدٌ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 وعزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب مليب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد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 يسمع يوما ينادي المنادي من مكان قريب يوما يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إن نحن نحي ونموت وإلينا المصير